ولقد استهزأ برسول من قبلك فأملئت الذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب؟ أَفَمَنْ هُوَ قَائمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا اللَّهَ شُرَكَاءً قُلْ سَمْعَةً أم تنبئنه بما لا يعلم في الأرض أو بظاهرين من القول؟ بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل، وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ لَهُم عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق